وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مصطال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب أولئك لهم عذاب من الردز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبيكم إذا مزقتم ينبيكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد.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 وأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَن يَعْمَلَ سَابِقَاتِهِ وَقَدِرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحَةً وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الْرِّيحَ غُدُوَهَا شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وما يزق منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من حاريب وتماثيل وجفاء وَجِفَانٍ كالجواب وقدور الراسيات يعمل آل داود شكراء وقليل من عباد يشكراء وقليل من عباد يشكراء فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِمَّنْ سَأَتَا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 كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ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 وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعون فتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم إِلَّا لنعلم ما يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل سئ حفيظ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 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفاتح العليم قل أروني الذين ألحقت به شركاء كلا بل هو الله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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهداة أنحن صددناكم عن الهداة بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب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 إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك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 قل إن ربي يبسو الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من سئ فهو يخلف فهو يخلف وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا، ثم يقول للملائكة أهؤلاء، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. فَلْكَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا نَّعْر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 يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا, إن هذا إلا سحر مبين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 قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يبدئ الْبَاطِلُ وَمَا يعيد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 فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش, لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد